قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا صفوفكم وتراصوا اتموا الصف الأول فالأول الله أكبر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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allahhu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar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 Semi Allahi min hamidah. Rubbana walak alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.